يستضِف طائفَة منِهُ يذَبِّح بنأَهُ يذَبّح ابنأَهُم وَستحين سأَهُم إنهُ كانَ منِن المُفسدينين وَنُريد أن من على الذينَ استُبف في الأرض وَنجعَهم أَإَّةَ وَجعلهُم الوالفين. وَنُمَكِنَ لَهُم ف الأرض وَنُرِيَ فِي العوْونَ وَهَا مَانَ وَجودَهُماَا مِنْهُم كانَوا يَحذَرون وَأَوْحَينَ إلَ أُمّمُ سَاء أَرضِ بهِه فَإِذاَا خِفتْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقهِ فِي اليَمّ وَلَا تَخَافِي وَلاَا تَحْزَنِي إِ رَُّهُ إلَكِ وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرسَلين. فالتططه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 وَلَنَا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمَدًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً أَمَدًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ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 قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خَيْرَ مَنْ استأجرت القوي الأمين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 لا مدبر ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الآمنين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 قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وَاخِي هَارُونُ هُوَ أَفصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِيَرَىٰ أَن يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ فِي أَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا فَهَكُمُ الْغَالِبُونَ أَلَمْ نَجَأْهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فَأُنذِرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَخْبُوحِينَ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 وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ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 أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظهرا وقالوا إنا بكل كافرون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 قَالَّ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَحْوَيْنَا أَهْوَيْنَاهُمْ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ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 أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا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 قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون